وما شروط الواجب توافرها في الحيوان المأخوذ للزكاة. يشترط في الحيوان المأخوذ للزكاة ألا يكون معيبا عيبا يعتبر نقصا عند ذوي الخبرة بالحيوان. ما لم تكن كلها معيبة، فيأخذ في الزكاة أقلها عيبا. كما جاء في كتاب أبي بكر من عدم أخذ الهرمه التي سقطت اسنانها ولا العوراء وفي تعليمات عمر عدم اخذ الاكوله اي العاقر من الشياه ولا التي تربى في البيت من اجل بلهها والماخذ أي التي حان وقت ولادتها والفحل اي الذكر المعد لتلقيح الاناث وكما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود والطبراني بإسناد جيد النهي عن أخذ الدرنه أي الجرباء والشرار الصغار والبخيلة باللبن والله أعلم